إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجِلُونَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا نبشرك بغلام عليم ابشرووني على امى الثني الكبر فبم تبشرون قال ابشروني على امى الثني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين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 فما خطبكم ايها المرسلون قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا إا آلَ لُوطٍ إِ لَ نَجوهمأَمَين إعَلَُوط لَ نَّوهأَمين إلا مرأتَهُ قَّرنا إِعَلَ مِنَ الغابين فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق واننا صادقون واتيناك بالحق واننا فأسِْبِ أَهْلِكَ بتِقْوِم مِنَ الليْلِ وَاتَّبِع أَذِبَارَهُم وَلَا يَتَفِتْ مِنْ كُم حَد وَمبُ حَيْفُ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّذَابِرَهَا أُولَئِكُمْ مُصْبِحِينَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّذَابِرَهَا أُولَئِكُمْ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ إنها آناء ضيف فلا تفضحون قال إنها آناء ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تفضلون واتقوا الله ولا تفضلون قالوا أو ننهك عن العالمين جان